تلك الرسل, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فآتَن ع سَبَنَ مَضْو يَمَبَّناتِ وَأََ دَنَاهُ بِروحِ للِقُدُس فآتَْنَا ع سَبَنَ مَضمَك البَجناتِ وَأََّ دَنهُ بوح للِقُدُس وَلَ الش اللهَّهُ مَ قُتَتََّذينَ مِنْ, بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولا تن الله يفعل ما يريد ولو شاء اللهم اقتتلوا ولا تنهدوا الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وَمَا يُعْلِنُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم يَا آلَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم فِيكُمْ مِّن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْتَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ أَمْ فِيكُمْ مِّن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم لا بيع هي ولا يقبلت ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا الْحَيُّ الْقَيُّومِ لا تأخذه لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ في نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض مَن زََّذ يَشفَعُ عِدَهُ إِلَّا بِإِذّه مَنْ ذََّذ يَشفَعُ إدَهُ إِلَّ بئذ يَعْلَمُ ما بَينَ أَديهِم وَمَا خَلْفَهُم يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء وَتعَكُسهُ السَّموَاتِ وَأَر وَتْكُ السَّمواتِ وَأَرض وَلَا يَأُودُهُ شِفهُمَا وَل وَهُوَ العّ العوم لا اكرها في الدين لا اكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروه الوثقى لم انفصام لها فمن يفتك بالصاغ في ويمن بالله فقد تمسك بالعروه الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم والله دمير علي